إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم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 سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ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 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْدُقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ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 فَجَزَ أُهُ جَهَنم فَجَزَ أُهُ جَهَنَّ مُخَالِدًا فيِيهَا فَجَزَ فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَ وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا واعد له عذابا عظيما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 فَضَّلَ اللهَّهُ المُجاهدينَ بأَموَالِهِم وَأَن فُسِهِمْ على القاعدينَ درََجَه وَكُل وَعددَ اللَّهُحُسْنَا وَفَضَّلَ اللهَّهُ المُجاهدينَ على القاعدينَ أَجرًا عظمَا دََجاتٍ مِنْهُ مَقْفَِةً وَحْمَه وَكانَ اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحيِيمَا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 لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَسَى الله أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًّا غَفُورًا